الإيمان عن الزاني فقال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وسبيل الزنا هو شر السبل لذا قال عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان في المنام فابتعثاه معهما فطلع على أنواع من عذاب العصاح ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور والتنور هو نقب مثل الحفرة يشعل فيه الخباز النار ويطرح الخبز على جدرانها حتى ينضج قال فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات فطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فزع من حالهم وسأل جبريل عنهم وقال جبريل هؤلاء هم الزنات والزواني وفي رواة ابن حزيمة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق به فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء وقال جبريل هؤلاء الزانون والزواني وذكر الهيتمي أنه مكتوب في الزبور إن الزنا يعلقون بفروجهم في النار ويضربون عليها بسياض من حديد فإذا استغاث أحدهم من الضرب نادته الملائكة وقالت أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراكب الله ولا تستحي منه وفي الصحيحين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 أن ابنته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت فأفل للزنا ما أقبح أثره وأسوأ خبره وكم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت حسرتها وأول من يشهد على الزنات والزواني أعضاؤهم التي متعوها بالزنا رجله التي مشى بها يده التي لمس بها لسانه الذي تكلم به بل تشهد عليه كل ذرة من جلده وكل شعرة من شعراته قال الله ويوم يحشر أعداء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 والكرب المبين ضيق الصدر وتأسر الأمر هذا غير دعاء الصالحين عليه فكم من يد في ظلمة الليل بسطت تدعو عليه وعليها وكم من جبهة بين يدي الله سجدت تستنزل العذاب عليه وعليها وكم من عين دمعت ودعوة رفعت تستعدي رب العالمين على المفسدين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 تدعو الناس إلى فعل الفاحشة بها نعم وإلا فبماذا تفسرون تبرج بعض الفتيات في عباءتها وإخراجها كفيها وقدميها بل ووجهها أحيانا وقد تخرج غير ذلك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 بمن تحادث شابا الساعات الطوال في الهاتف أو ترفع صوتها بالضحكات والهمسات وتنظم القصائد الشعرية وتكتب الرسائل